Hwaalagi menzalul atas abdihin ayat-ayat binatil yuhrjakum min al-zulmati ilan nuw. Wainnallah bikkum laaumufu rahim. Wmalakum.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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 فَسَكُمْ وَتَرَبصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ فديت ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فطاع عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين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 أعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال ولولادك مثل غيث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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدة للذين آمنوا بالله ورسله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 الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد رسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 ولقد ارسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على فينا بعيسى بن مريم وآتيناه لنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رفتا ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاض وَأَنِّي اللَّهُ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنَ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِلْ لَكُمْ والله غفور رحيم اللي لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.